سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تبهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وَرَأَيْنَا النَّاسَ سَكَرا وَمَا هُمْ بِسَكَرا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ مَن تَوَلَّى فأنه يغله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في عيب من الإبعاد فإننا خلقناكم فإننا خلقناكم من تراب ثم من طفة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 ثم لتبلغ أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد ومنكم من يرد إلى أرض لعمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم وَتَغْلِ أَرْضَهَا مِدَّةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَنزَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْدٍ بَهِيجٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة عذابية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ولا هدى ولا هدى خذو ونذيقه يوم القيامة ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يدك وأن الله ليس بظلام للعبد ومن الناس من يعبد الله على حرفي فإن أصاب فإن أصابه خير مطمئن به وإن أصابته فتنة انطلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو يدعوا لمن ضرره اقرب من نفسه لا باس المولا ولا باس العشير ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا ونآخرة فيمدد بسبب من السماء ثم يقطع وَمَن يَفْعَلْ فَلينظُرْ هَلْ يذهبُ الكيدُ فلينظُرْ هَلْ يذهبُ الكيدُ ما يضيرُ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يشاء والذين عشروك إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شديد ألم تر أن الله يسد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر الشجر والدواب والدواب وكثير من الناس وكثير حصة عليهم العذاب ونيل اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم سياب من نار يصب من فوق رؤوسهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم جنات تجري من تحتها الأنار يحلون يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط بدون عن سبيل الله وهي مسجد حرام الذي جعلناه للناس الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه <تصفيق> والباد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 وَاللَّيْتُ وَفُو بِبَيْتِ الْعَتِيقَ ذَلِكَ وَمَن يُعْظِم حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّكَ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إلَّا مَا لُتَلَ عَلَيْكُمْ فَجَتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْفَانِ وَجَتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءً ير مشيئ نبي ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخفه الطير فتخفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحير ذالك ومن يعظم شعائر الله فإنها, فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محيها إلى البيت العتيق ولكل أمّة جعلنا من سكن يذكر اسم الله على ما رزقهم على ما رزقهم من بنية العام فإلهكم إله واحد فله أسم وبشر مخبّتين الذي الصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن رزقناهم ينفقون والبهن نجعل لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله علينا عليها فإذا وجبت جنوبها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماغها منكم. كذلك سخرنا لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوار كفور أذن للذين يقاتلون وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نُفُسِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخِجُوهُ مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا إِلَّا أَن يقولوا رَبُّنَا اللَّهُ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 صلت وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأمروا بمعروف ولوا علما مكر ولله عاقبة الأمور وإي يكذب كف قد كذبت قبلهم قوم نوح وعدوا وسعود وقوم إبراهيم وقوم نوط وَأَفْخَابُ مَدِينَ وَكُبِّبَ مُوسَى فَأَمْلَأْتُ لِكَافِلِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيْنَ مِنْ قَرِيَةٍ لَكْنَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَلِيَخَوْيَةٍ فَهِيَ خَوْيَةٌ عَلَى عُرُوشِنَا وَبِإِرِم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 القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي أريت أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذي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 وَإِنَّ الظَّالِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ مَنُونٌ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في مدينت منهم حتى تأتيهم حتى تأتيهم الساعة بعثة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ الله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات نعيم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 ما قتلو أو ماتوا ليرزقنه الله رزقا حسنا، وإن الله له خير الرزقين. لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله عليم حليم.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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكَراً يَكَادُونَ يَصْدُرُونَ بِالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ فَأَرْبِئُكُمْ بِشَرٍّ إِنْ ذَلِكُمْ أَنَّ النَّارَ نَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ خَلْقَ ذُبَابٍ وَلَوْ ادَّارَ كَفَّهُ لَغَرَّدَ وَإِنْ يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ